فَلَمَّا فَصَل طالوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه قال بعض جنوده لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة غلبت الطائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثره والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم أقول أيها الاخوه هذه الآية التاسعة والأربعون بعد المئتين آية عظيمة وفيها مسألة مهمة تمر علينا كل يوم ليلة نهار صباح مساء وهو أننا ممتحنون ومختبرون يجب على الإنسان أن يقاوم ما يكره إذا أحبه الله وأن يترك ما يحب إذا كرهه الله والذي صنعه طالوت أراد أن يختبر هؤلاء من الذي يسيطر على نفسه ويقدم محاب الله تعالى على محابه الإنسان حينما تتنازعه الشهوات يحبها ويريدها ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل الشهوات في محل مخصوص وهو فيما أحله الله تعالى من النكاح أما النظر إلى الحرام ومباشره الحرام فهو من أشد الأشياء النفس ستوق إلى هذا فمن كان عفيفا وضبط نفسه وترك محابه لاجل محاب الله وقدم أمر الله ومراد الله فإنه ينال النصر من الله وأما من خالف في هذا فهو يصاب بالخدلان والخدلان هو الترك والتخلي فهذه الآية فيها مقصد مهم جدا وهو أن الإنسان يتحمل ما يكره إذا أحبه الله ويترك ما يحب إذا كرهه الله فإذا فعل الإنسان هذا نال النصرة والتأيد من الله العزيز الحميد ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا صب على قلوبنا الصبر صب وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافر وهذه الآية الكريمة فيها ملمح مهم إلى حاجة الإنسان إلى الضراع إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان به حاجه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أموره فإذا فعل الإنسان هذا ثبت ومن ثبت نبت فهزموا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم فهزموهم باذن الله وقتل داود قائدهم جالوت واتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسليط المفسدين فيها ولا كن الله ذو فضل على جميع المخلوقات إذا هذه سنة, سنة التدافع هي سنة قد جعلها الله سبحانه وتعالى فينبغي على الإنسان أن يدفع الشر بالخير وندفع يدفع الجهل بالعلم وان يرد اهل الباطل إلى باطلهم فهذه سنة كونية ومن أعظم ما ترد به المفاسد العلم النافع الذي يدفع الظلمه وينير طلوبا ينير دروب الناس المظلمة فيا عباد الله جدوا بتعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح وبالثوه بين الانام فهو العمل الذي يستطيعه كل أحد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الاخبار وعدلا في الأحكام وإنك لمن المرسلين من رب العالمين من فوائد الآيات من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثالث من غيره العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعد فقط وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظهر لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بنا ويثبتون عند كل بلاء الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء ولا سيما في مواطن القتال من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعض وأقول ايها الإخوة ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ بن جبل والإنسان مأمور أن يذكر ربه في جميع أحواله وفي جميع أموره وذكر الله حسن والذي أحسن منها أن الإنسان يذكر ربه حينما توسوسه نفسه بالمعصية فيترك المعصية ونفسه تشتهيها فيقدم محاب الله على محبه، ويقدم مراد الله على مراده إذن ذكر الله تعالى أجره عظيم وثوابه كبير والذكر العظيم هو الذي يغير حياة الإنسان فيجعل الحياة على ما يريده الله حتى تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات نسأل الله أن يهدينا أجمعين وأن يصلحنا ويصلح بنا هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته